السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يمسيكم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وضل الصلاة وتم تسليم. يقولون لا عطر بعد عروس وحقيقة هنا جئت بعد شيخين فاضلين كلاهما قد تكلم وكلامي بعدهما سيكون ثقيلا بلا شك لكن حقيقة أنا أؤكد على ما ذكر. يعني من أهمية مثل هذه المجالس وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمفع بهذه المجالس وأن يجعلها مباركة أيها الإخوة والأخوات يعني لا أخفيكم حقيقة أن الإنسان كلما نظر في أحوال الدعوة الإسلامية سواء هنا في قطر أو في غيرها أنه يسر بمقدار ما يحزن لأحوال المسلمين في بلدان العالم المتفرقة يعني في كثير من الأحيان لما تنظر أحوال المسلمين مثل التي تنقل إليك من العراق أو من أفغانستان أو من غيرها بلا شك أنك تحزن لكن إذا نظرت في اقبال الناس للخير واجتماعهم إليه وحرصهم على المساجد وكثرتهم فيها حتى أن يحدثني الشيخ محمد حسن المهندي رئيس قسم المساجد في الوزارة يقول يا شيخ إن هذا رمضان لاحظنا من اقبال الناس على المساجد عموما وعلى كثرتهم فيها أشياء لم نلحظها فيما سبق من من أعوام بلا شك أن هذا خير ويدل على أنه كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وليست القضية أن يكثر الناس في المساجد القضية هي والإخوة والأخوات أن يستمر الناس بعد رمضان على مثل هذا الخير في المساجد وأنا لا أعني الإخوة والأخوات الذين يستمعون معي الآن أنا أعلم أنكم كلكم من أهل الخير إنما ما الذي يجب علينا لأقوام نراهم في رمضان في المسجد خاصة في صلاة المغرب ربما أو في غيرها من الصلوات ثم نفقدهم بعد رمضان ما الواجب علينا؟ هل نقول وعد معكم إن شاء الله تعالى خلال رمضان القادم أما أن الواجب علينا أن نبذل شيئا لأجل ردهم إلى هذه المساجد مرة أخرى والله سبحانه وتعالى سيسأل الإنسان يوم القيامة عما فعل لأمثال هؤلاء كما روى أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يوقف العبد بين يديه يوم القيامة فيقول يا عبدي ما منعك إذ رأيت منكر كذا وكذا أن تنكر فيقول يا ربي خشية الناس إحراج خشية الناس فيقول الله فإيايا كنت حق أن تخشى ثم يأمر الله تعالى عافانا الله إياكم بعذابه دل هذا على أن العبرة ليست فقط أن نراهم في المسجد فنفرح إنما العبرة ما الذي يتبع ذلك بعد نهاية رمضان هل هم فعلا سيستمرون على هذا أم لا وذكر للعلم العلم أن من علامات قبول العمل أن يكون حاله بعد العمل خيرا من حاله قبله ليست العبرة فقط أنك تكون صائما بس فإذا انتهى رمضان عدت لما كنت عليه لا لذلك ذكروا أن عمر رضي الله تعالى عنه وقف مرة على الصفة مع ابنه عبد الله بن عمر وجعل ينظران إلى الحجاج فأعجب عبد الله بن عمر بكثرة من رأى من الحجاج وفيهم الملبون والباكون والمستغفرون والداعون فقال عبد الله بن عمر لأبيه يا أبتي ما أكثر الحاج إراهم بإحرامهم ما أكثر الحاج فقال أبوه يا ولدي الركب كثير لكن الحاج قليل الركب الذين ركبوا وجاءوا كثير لكن الذي يتحقق فيه معنى الحج قليل كذلك في رمضان الصائمون كثير الذين يمزكون عن الطعام والشراب كثير لكن الذي يتحقق فيه معنى الصيام من إصلاح النفس وكون هذا الصيام قفزة في العمل الصالح وأنه قبل رمضان كان لا يصل الوتر بعد رمضان حافظ على صلاة الوتر ولو ركع واحد قبل رمضان كان ربما عنده أنواع من التقصير فيما يتعلق بهاتفه وغيره ثم بعد رمضان اتخذ قرارا شجاعا وغير هذه الأشياء إذا فعلا شعرت بالتغير بعد الطاعة حتى لو كانت صلاة أو صدقة أو ما شابه ذلك إذا شعرت فعلا بتغير في داخل قلبك اعلم أن هذا علامة من علامات قبول هذه الطاعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم ما سمعنا والإخوة طلبوا أن تكون الكلمة عشر دقائق فها هي كذلك أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا يجعلني وإياكم باركين أينما كنا وأن يجزيكم خير الجزاء حقيقة على هذا الاجتماع الرائع وهذا الحضور الطيب وأن يجزي المشيخ الكرام الذين سبقوني بإلقاء هذه المحاضرات خير الجزاء وصلى الله على نبينا محمد